إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العالمون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون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 فخلقنا كفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما فكسون العظام لحم ثم شئناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم ما إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا شمطكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما. بقدرٍ فأسكنناه في الأرض، فأسكنناه في الأرض، وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعلاف لكم, لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيداء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحمدون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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمُبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمُبتلين ثم أنشأنا من بعضهم قرنا الآخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا وقال الملأ من قومه الذين تفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون يأكل من منه ويشرب مما تشربون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 إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما تذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاءا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 يطران ومعين يا ايها الرسل كونوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امهكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتخطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرقون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا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 ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا يوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيات تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون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 وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إلَاهِمْ بِمَا خَلَقَ وَدَعَ لَبَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانِ اللَّهِ عَمَّ مَا يَصِفُونَ عَالِمِ الْغِيبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّ مَا يُشْرِكُونَ قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِ مَا يُعْدُونَ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 وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن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 وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ الْقَدِيرُ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 وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبعوا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العالم.